ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك أهمية مدينة المنورة السلام عليكم وعليكم السلام يا عزيز بعد زيارة مكة المكرمة إلى أين يسافر الزوار؟ يسافر الزوار إلى المدينة المنورة المدينة المنورة يا لها من مدينة جميلة أنت تعرف الكثير عن هذه المدينة؟ نعم أعرفها قل لي إذن لماذا يهتم المسلمون بهذه المدينة؟ عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد الهجرة وهي أول عاصمة للإسلام ممتاز وما هي الأماكن المقدسة في هذه المدينة؟ حسناً هناك مسجد قباء ومسجد القبلتين والمسجد النبوي وجبل أحد أحسنت يا صديقي شكرا جزيلا